ديتش ايه اول صلتك بالمسرح وانت ابتديت تكتب له والله انا من سن مبكر كنت هاوي للمسرح وكنت مع سن صغير تادي المسارح كتير فده كان بيساعدني على اني اكون فكرة مسرحيه من نشاه و بعد ذلك بقيت هاوي من ضمن الشبان اللي كانوا بياهو المونولوجات زمان في الايام بعد حرب لسنة الهربعة كان طغت موجة هنا في البلد ان كل شاب هاوي للتمثيل يعمل مونولوجات فرضية يطلع يقولها وكان من دول عبدالله شداد وكان من دول مرحوم محمد تيمور وكان الاستاذ محمد عبد القدوش وكنت انا واحد في وسط دول يعني غنيت مونولوجات غنيت مونولوجات ومشيت على المسرح وتحركت ورايح وجاي وضحك وكل شيء طب قلت ايه يا استاذ بديع والله كان لي مونولوجات مختلفه وكنت اعمل لاخواني مونولوجات يلقوها اللي ما كانواش يعملوا مثلا يقلفوا اللي ما يعرفوش يقلفوا اقلف لهم وطبعا مجان المحبه الى ان كان في واحده سيدة كانت واخدة صيد في هذا الوقت قوي اسمها سيدة فاطمة قدريل وكان لها اسم كبير فسمعت ان فلان بيعمل مونولوجات جت وطلبت مني قالت لي اعمل لي انا كمال مونولوج وبالاجر انا مكنتش باخد اكرا عبدا ولا ماليم فطبعا عملت لها مونولوج أذكر ان اوله لانت عيد كنت مخضر في ميدان عبدين ماشى طمقتر كان مطلع كده وكان لحسن الحظ انه وفقت فيه قوي وخد اسم كتير خدت فيه ده أول مبلغ كسبته من قلمي خمسين قرش واؤكد وأؤكد لحضرتني خمسين قرش دول كانوا أعزز عندي من خمسين جنيه أو خمسمائة جنيه لأن فرحت كسب من أول إنتاج حاجة كانت لها دعشة وشجعتني بقى إلى ما بعد ذلك بعد كده بقى عملت ايه السنبدي؟ بعد ذلك بقى استمرت في الهواية ولقينا بنفسنا أنا وزملائي بنقول منولوجات الفردية يقولون لا لا إحنا ما نجتمع أحسن ونعمل مسرحيات نشترك فيها كلنا بدل ما كل واحد يطلع يقول حاجة أي. فعملنا نادي اسمه نادي التمثيل العصري أوه. واجتمعنا في شباب كانوا مثقفين في مدارس حولية وفي زوية يعني مراكز أي. وعملنا هذه الجمعية وعملنا أول مسرحيه الفتها انا أنا كان اسمها على ما أذكر أما حطة ورطة؟ أما حطة ورطة؟ أيوة. دي كان فيها مونولوجات ولا أي زي؟ لا لا لا لا كوميديا اسمها. كوميديا آه. بلا أغاني ولا مونولوجات ولا حاجة. لأول مرة بنعمل كوميديا بأشخاصنا. ولحسن الحظ إني لا تشجيع من آه. الجمهور و... الجمهور كان أغلبوا أحببنا وأصدقاءنا دخلت ذاكر بلاش وأرايبنا وقغننا شافولنا. فده كم شجعنا خالص ومشينا في الطريق. فبعد ذلك يوم وإحنا بنعيد هذه الرواية مرة الأستاذ نجيب الرحاني كان ساكن فوق مصرح الإجيبسانة اللي إحنا كنا بنعمل فيه المتينئ ده أي. فسمع شوية جماعة هواء عظيم بيهلسهم فهذا وقال على لعب العيال ده وخد فكره لعلي فيهم بريق أو حاجة فنزل لويشنا إحنا أستاذ نجيب الرحاني كان حوالي هاله كبيرة في هذه الحياة خالص ويجي لي شوية جماعة مبتدئين زي حالتنا بيهجسهم فاقعد الراجل في بنواره واحنا فاهمين انها دي مجرد تشجيع يعني هيقعد خمس عشر دقايق وثانيه وكان يكفينا والخمس عشر دقايق نفخر بان نجيب رحاني جا وقعد عندنا وشافنا ونضمن نعلم بقى الحكايه دي فإذا بوه يستنى لحد اخر الروائيات المسرحيه دوشنا كلنا يعني ان عملنا ممكن ان يستبقي نجيب رحاني ويبلع الشربه دي المدة دي كلها بعد ما خلص التمثيل لقى واحد صديقه كان بيشتغل معه في البنك الزراعي أيام ما كان استاذ نجيب في البنك الزراعي أي. اسمه جو... أستاذ مرحوم جورجو جبتشي ماذا هو قال له لي انت مع الجماعة دول قال له آه أنا أوه. إداري وأستقبله وبعمله بصريحة قال له مين اللي عملي هو دي قال له انا مدرس غلبان على قد حاله اسمه ردي خير قال له طيب تقدر تجمعني بيه قال له قوي فقا جاني قال أستاذ جورجي قال لي تعال انت مطلوب عشان تابن نجيب رحاني إزاي أنا أقابل نديب بأي شكل واكلمه إزاي وأعرف أقعد معاه إزاي لأنه كان له اسم بطاري خالص بعد رواية كان اسمها حمر وحلاوه قلبت الدنيا حتى الناس قالوا ياما أنه اشتغى عزبة من ربح هذه الرواية وسماها عزبة حمر وحلاوه فشوف الصيت قد ايه ويطلب مني انا اروح ابن اديب الريحاني فاخي في شي قالي لا والله واقسم به رحت انا من صغري كنت شاب يعني مثالي ما اشربش دخان ما اشربش خمره ففي هذا اليوم صممت باول مره اني عشان اقرا واقابل هذه الشخصيه اني ادوق الخمره دي اللي بيقولوا انها اتشجع فخدت كاس نبيت هلا ما أزقو، ورحنا قابلت نجيب رحاني، وكنت فاهم إنه هأخش لأي مثلا مكتب فخم وأمسك كتير برة يلطعني شوية لحد ما يد وخامال الأستاذ، فأصير لقيت دخلت ليت حاجة زي سؤال عصب، ااا عصب في البتاعه بتاعه، دخلت على وط الأستاذ نجيب أوضة مضحكة بقى اللي كان بيعمل كيش كيش بين أفتام من من ناحية فردك ما يكون هنا <تصفيق> تنقاله <تنجل قهوة>. وااا <تصفيق> محظوظ في ناحية وطبقه في ناحية تانية بل الخيال اللي في ذهني كله تبخر وبعدين هنا رجل قابلني أحسن مرابلاء وقال لي أنا كنت موجود في الصحيه دي ودهشت من اني لقيت فيك أكثر من هاوي وما فيش معنى لانك ما تقدمش حالك أنت تشتغل إيه له مدرس لي بلاش كلام فارغ تقرد في حيال إنما أنت هتيجي عندي حسن ذاكسنة كويسة أوي هو مغتّك كويس جداً وحتشق طريقك كويس قوي قلت له لا انا سيبني في عملي اقدم روايه واثنين بدون اسمي فاذا وجدت ان ممكن اثبت في هذا الميدان حسيب التدريس الى غير راجعه واخش في الحكايه قال لي طيب وبالفعل طلعت مسرحيه اسمها على كيفك اول حاجه عملتها استعراضيه ووحده تانية اسمها كله من دك كانت بطلتها السيده فاطمه سيري وبعدين لقيتهم نجحوا قوي وراجل طالبني قال لي مفيش معنى بعد ذلك مش تحضر البروفات ولا تتشرب روح المسرح فاشتغلت الغريب حكاية حكايه هقولها لك وبما الناظرين او المستمعين مش هيشدوها هو. ليه هقول لك ليه أوه. انا ميلادي في الدنيا 18 يوم 18 اغسطس سنه 1893 أي. لما اتفقت مع الاستاذ الريحاني قال لي نكتب عقد ما مفيش معنى نكتب عقد واحنا قاعدين عقد جاهز مكتوب كان موظبينه وهو مضى أه. وانا جيت امضي لاحظت جمب امبته تحريرا في 18 اغسطس سنه 1918 ف 18 اغسطس أه. هنا و18 اغسطس ميلادي فابتسمت وسهر عليا شيء من الدهشه فهو افتكر ان في غلطه في الكونتراتو كلمة مشطوبه كلمة متسوسة لغير مصلحتي فقال لي ايه شايف ايه كلم بصراحة غيرها قلت له ابدا انا اضحك لسخرية القدر قال ايش جاب سخرية القدر في كونتراتو؟ قلت له تصوري اني إن انا مولود في الدنيا 18 أغسطس وقت ولد فنيا عندك فعلا يوم 18 أغسطس باختلاف بس السنين وخدها بشك بما كانش لغرابتها أوه. ما مقدرش يصدقها لحد ما عمل يوم عزومة لواحدها كان ممثلة عظيمة اسمها مادام كريتور وبعدين عز... أنا من ضمن المعازيم فقال لي تعال يا مواليد 18 أغسطس أبشية أوه. فأدركت إنه ما فاهم إن أنا حمشي على كده نتاش بقى معارفتها فقالت هنشتغل مع بعض فكل أوه. ما حقول حاجة حيشك فيها صباحتي تاني يوم جبت له شات الميلادي ومدتها له شوالي خدت الورقة مطباقه وقلت له ورقة دي ايه دي قلت له عاف شاحت صديخك وابني قال لي رايح بالأستاذ مدي ها دي الواجهة دي قاد ها وابنتظر يشوف جواب فتح على فضل يضحك لما بسولت له عشان تسان. نحط مبدأ الصدق من الأول نتعرف إن أنا مش نتاجه <تصفيق> طيب أستاذ مدي حضرتك قلت دلوقتي إن كتبت له رواية كانت رواية استعراضية أي نعم كنت بيقدم المسرح نجيب رحاني كنت بتقدم روايات استعراضية شو؟ هيا شوف يا ستي إحنا قدمنا كل ألوان المسرحيات وأقدر أقول ل بكل وضوح المسرح الوحيد المصري اللي قدم كل الوان المسرحيات حتى الدرام حتى الدرام العنيفه عملنا رايه وسكينة كانت ناس عملتو فرقه نبيب الريحان بتعمل رايه وسكينه على نظام يقولوا عليك جرانج برا آه فها كان بلا مبالغه كان في سيدات يغمى عليهم من شده التاثير وكانت براما فاجعة من إحنا بدأنا فيه اللي هو النوع الاستعراضي بعد ذلك تدرجنا إلى الأوباريت بعد ذلك إلى الأوبرا كوميك الأوبرا كوميك يعني أنا هقول لك بقى يا سيتي ده يحتاج إلى شيء من الشرح في أنواع المسرحيات أيوه في عندنا الأوبرا اللي هي كلها غنائية ودي بتنقسم في اوبرا ليريك اللي تكون جديه أيوة. وفي اوبرا كوميك اللي تكون ميله للمرح آه. وفي اوبرا بوف مزيج بين الحاجات دي الاشياء دي يمكن جديده على الجمهور آه. في بعد ذلك الكوميدي وفي كما الكوميدي, الكوميدي يعني الكوميدي مقصود بوه علاج نفساني او اجتماعي ولازم يهدف الى فكرة معينة يعالجها دي الكوميدي هنا مفهوم عندنا غلط خالص في مصر أي. كل شيء ضاحك اما يلاقي ضحك كتير يقول لك سلام الكوميديا دي كويس قوي ماشي كوميديا ابنة الكوميديا يصحح انها ما يكونش فيها تل الضحكات ويمكن ما تضحكش خالص آه. يعني المفهوم هنا خطأ في عوض آه. الفن لا مسألة علاج اجتماعي أو أخلاقي أو أجل زي كده بأسلوب شيخ بهدف اللي بيضحك قوي ده, ده, هو ده. آه. فارس هو البودفيل فارس يضحك من غير أي هدف يضحك ما يشتغطش فيه أي هدف الفكرة فيه كمان إنها رسالة برضو الضحك في حد نفسه رسالة أي. تصوري ثلاث ساعات يمروا على إنسان مكروب واحد خصان قضية مثلا واحد متخانق مع مراته مع حماته وجاء قد ثلاث ساعات بيضحك بيضحك بيضحك وروح بيته ونام كويس وب... ده يدير رسالة برضه رسالة انسان مريض بيجي انا كنت اتعشق جدا لما اشوف ناس حامينهم على كراسي وناس مثلا ضرير او حاجه كان يوجد حكم الاطفالهم ودي كانت انسانيه كبيره لان الانسان يقضي وقت سعيد لناس محتاجين لهذا الوقت السعيد ده الكوميديا قلت لك عليها في بقى تصغير الكوميديا الكوميديات هاي دي محدش بيسمع بقى عندنا في مصر الكوميديات تصغير زي ما بتقول السيجار سيجاريت أيوه. اوبرا اوباريت آه. كوميدي كوميديات كوميديا زويا يعني وسيارة يعني وسيارة اه بعد ذلك شدتي بقى في بقى أنواع الدراما اللي هي المحزنة آه. الميلو درام اللي هي نص ونص فيها ضحك ميلو درام زي ما بيقولوا جرسون ميلو جلوكيد دي كلمة <تصفيق> جريدية في الأصل ميلو يعني نص آه ميلو درام يعني نصها درام ونصها وما التراجيدي دي يعني ايه؟ التراجدي الفاجعة التراجي الفاجعة وفيه كمان اكتر من التراجيدي بقى حاجة مش عندنا هنا في مصر ما عندناش يقولوا عنها الجرانج نيول الجرانج نيول دي حزن مبالغ فيه خالص مفتعل بإذن أنه يؤثر على الأعصاب وقليل يتحملوه أوه. يعني يجيب للجسة تبص تلاقي عاملين فيها تركاج واحد قتل تبص يخرج الدم من صابقه حاجات صعب جدا ما بنعملهاش هنا في كمان عندنا حاجة اسمها البرلسك البرلسك ده إيه؟ الاسراف في الضحك مع اللامعقولية يعني مثلا نديك مثلا واحد بيحلق قاعد بص تلاقي المزين وماسك موس بيحلق له نص متر آه. ويحلاله ويحلق له وصاب المزين رابط في الكرسي عشان ما ما يفنفس وحاطط المزين جنبه وقتين ثلاثة قطن عشان الجروح مستعد فده بيرليسك الا معقوليه ولكن لا الجمهور البسيط الشاذج بيلتزم منها وفي اوروبا من هذه الانواع في هم انا شفت في بعيد من هذه الانواع طب استاذ بديح هنرجع بقى للفرقة تاني الفرقة اللي كانت موجودة أيام ما ابتديت وما كانش فيه فرق منافسة ازاي آه. ما كانش فيه تصوري سيادتك النهارده شو احنا إحنا تقدمنا قد إيه بقى أن نمد قد إيه يعني أي. وأنا بكلمك عن الماضي كان في القاهرة ثمن فرق تشتغل ليليا ثمن فرق في ثمن مسار فرقة جوج عبيد فرقة السيدة مونيرة المهدي فرقة عكاشه فرقة عبد الرحمن رشدي فرقه نجيب الريحاني فرقه علي الكسار فرق تمن ارجو عبد الرحمن قولتلك تمن فرق مليانه فول هاوس كل ليله ما تلاقيش مكان فنهضه مهضة كبيره كان في منافسه يعني كبيره قليلا كبيرة كبيره جدا بقى خصوصا بين اثنين كان زي الديوك نجيب الريحاني كان يمثل شخصيه عمده وقفطان وجبة ودقن بيضه وعمه وماسك منشره بيضه ده كان مسمي نفسه عمده كفر بلاص ومسرحه مناسق لمسرح أي. علي الكسار استاذ علي الكسار أي. كان يعمل بربري يصبح نفسه بربري مصر الوحيد والاتنين دول بقى تنافس على اشده حتى في عناوين الروايات مثلا الكسار يكتب روايه تحت عنوان راحت عليك يرد نجيب الريحاني ولو بالشكل ده تلاقي تراشق بالألفاظ وخطف ممثلين ممثل بياخد ثلاثين يدينه خمسين وحكايات غريبة خالص سيس بديع ما فيش ما حصلش مرة مثلا ان رواية من الروايات عملتوها ما نكحتش مثلا او الجمهور ما استقبلها زي ما كنتو عايزين ازاي حصل اقول لحضرتك حاجة عندكو حتى عرضت في التلفزيون الي اسكرتير الفني آه. أصلا المسرحية دي كان اسمها الجنيه المصري ودي أول محاولة للكوميديا لنا ليا أنا ونجيب ريحاني فعملنا هذه المسرحية وكنا على عقيدة ان دي حتاخد نجاح كبير جدا والجمهور حيشوف فينا وشو وخرجنا من الأغاني ونخلي المسرحية كوميديا الصادقة فنية بدون حاجة إلى الأغاني وإلى المناظر آه. آه. نشوف الفن للفن كان الجمهور ايامها بقى عبد الحميد ومحمد عثمان كان جمهور طرب أوه. ما كانش فيه لا راديو ولا في تلفزيون ولا في حاجه فالجمهور كان ميالين الطرب فعشان الشيخ سلامه يكتجي بالجماهير فلازم دي هنا فكان يعمل مثلا روميو وجولييت اهي من حاجات شكسبير العظيمه أوه. الا انه يجي للدور بتاعه ويعمل قصيده بدال النسر اللي كان حيقوله أيوة. يضمنه ده شعرا ويغنيه فتلاقي تفوت المسرحيه فيها خمس ست فالجمهور يجي يبلع بقيه التمثيل ويحبوا مع الوقت ويسمع اغاني انما كان يطلب بقى ضحك كان يطلب ضحك كان في عموده بقى بعد ما تخلص المسرحيه في حاجه اسمها فصل مضحك بعد مثلا روميو وجولييت بعد روميو وجولييت كانوا في عاده بقى اقول غريبة عليها غريبه للجماهير أنا بقول حاجات القديمة كان المسرح لما تفتح روايه أيوه. الممثلين كلهم يترسوا ويقولوا نشيد يا مدح في السلطان تاع تركيا يا مدح في, في الخديوي حبذا عصر سعيد زانه عبد الحميد اما كان صناعه عبد الحميد ومولا المواني ركنوا المعالي يخلصن تنزل الشطاره ويبدا بعد ذلك التمثيل آه وتنتهي المسرحيه يترسوا تاني آه زي ما كانوا في الاول ويقولوا, ويقولوا بعضه نشيد زي تخلص المسرحية روميو و جوليوت مثلاً انتهى يفضلوا قاعدين على كراسيهم للفصل المضحك يفضلوا قاعدين على الكراسي, الكراسي كده للفصل المضحك لأنه, المضحك لانه كان فيه. له زباين كتيرة لانه خد رام بقى آه. الحاجات اللي بديها كلاسيك اللي بديها الشيخ سلامة آه. ادها محزنة وحبيبته ماتت ومش عارف حصل ايه آه. فيعمل دي بقى زي تحلية فاكهة في الاخر عالناس مشتاقة انها فلازم كل مسرحيه فصل مضحك كان تقليد في المسرح المصري آه. واللي كان واخد شهره في هذا كان واحد اسمه محمد ناجي وايه يعني برلسك زي ما بقول لي يدهن وشه ابيض بال زي الأقزات وبتاع وحركات بقى يزحلق في قش موزه ويقع يقع والصينيه تتكسر وحكايه كده وبعدين بقى استاذ بديع ما كملتلناش الحكايه سكرتير الفن حكايه السكرتير الفني عملناها يا ستي وانتظرنا من وراها بقى اقبال كبير وإذا بنا نصدم صدمه عنيفه الاول الناس اقبلت ولكن شافت لا هنا ولا حاجه من الوان الريفي ولا الاوبرايت اللي كنا بنطلعها ولا مطرب ولا مطربه فصدموا خالص فضلت تضمحل الاراده الى ان وصل لست جنيه واحنا بنشتغل في مسرح كان اجاره اتنين وعشرين جنيه في الليله ونجيب ستة جنيه إراد مسرح إجارة 22 جنيه مكان مسرح الكورسال أكبر مسرح في القاهرة كان آه كان مدي وراجل الصحب وراجل اسمه دي كان يفضل على مسرح الأبرة كان فرقة تيجي من بره تقول لا نشتغل في الكورسال ما نشتغلش في الأبرة فخدنا ده سيبنا التاترو بتاعنا الأسطناني وقلنا لا يعزين حاجة الجمهير دي هتيجي هي اللي حيسعها إلا الكورسال فخدنا المقلب بهذا الشكل لو حد ما وصل الإرادة إلى ستة جنيه جينا اتبخنا انا والاستاذنا نعمل ايه نسوي ايه نقفل ما يمكنش حاجة عيب فاتفقنا نعمل اي حاجة في اقرب وقت ان شاء الله تكون اسخف ما يمكن مم. عملنا رواية مسيحية اسمها المحفظة يا مدام أي. انا عن نفسي اقول اسمها المحفظة يا مدام المحفظة يا اسم المسيحية المحفظة يا مدام أي. وحاجة يعني لا تساوي شيء جنب السكريتير جنب ف ايه دي ما كنا نطلعها بعد شهر 8 ايام بس م. واقبل الجمهور يقبل فوق التصور اللي كانوا بيهزئونا في فاتت بقوا يهنونا وال... يا سلام ايه ده ما كنتوا شاكين ليه يعني دي حاجه بين نبكي انا جيب يعيط لان الفارق الكبير بين في فنها وبين دي في هرج كنتوا مسمينها لها السكرتير <تصفيق> الثاني لا في الاول طلعناها الجنيه المصري الجنيه المصري ايوه وبعدين من السقوط اللي سقطته قال له استاذ نجيب انا لازم بعد عشر سنوات قال انا لازم اطلع جوه دي قلت له في عقده ترجعنا للغلبه احنا نتناسى هذه الذكريات اللي لا يمكن تطار بيني وبين الجماهير وفي عشر سنين فاتوا آه. الوعي بقى اكتر وربما بتاع. قلت له على الاقل ليها شرط ما تطلعش بالاسم ده لأن في مؤشرين شافوها فمش كده ومتشاق من الاسم قال لي ما فيهش حاجة قلت له لنسميه اسمي تاني طي سميناها الدنيا ماشية كده وما رأيك بقت تعمل كومبليت باستمرار نجاح ساحق بعد الفشل الساحق آه. طب بالمناسبة دي أستاذ بديع إذا اتعملت في السكرتير الفني شفناها قريب في مسرح التلفزيون فنعرض جزء منها ونشوفه دلوقتي مع بعض ها عرفتش معنا عبداً؟ <تصفيق> لو سمحت تقول حضرتك كنت والله أنا كنت لا مجرد انشراح طبيعي طب على <تصفيق> عارف انا علي إيه؟ على إيه؟ على تركيب مناخيرك <تصفيق> ليه بقى؟ تعرف بتشبه علي ايه؟ ايه؟ بتشبه علي علامة الاستفهام <تصفيق> <تصفيق> انا بتشبه الاستفهام؟ ده علامة الاستفهام؟ <تصفيق> <تصفيق> وهادي عشرين كراس صرفين حا يصلحوا صلح الزبح وصلح الضغر وصلح العصر حصلح الكراريش صدق بالله لا إله إله. انا اول امبارح بيع بيع على واحد زبون زي حضرتك كده الخالق الناطق انت فاصلني وفاصلني مسافة موازنتينه كان سهال وبقبل من المشنة طرف حراميته خبابه قليل الزمة الناس بتسرع في عز الضوء يا زيني انا بسال التلميذ ده تبقى والدو. حضرتك والده حضرتك قال والده <تصفيق> لا حضرتك اوالدته بس شايل برقع في جيه. ده شيء سم البدن. النظر حيني. انا ما اضحهم من قوتي تلاتين ساعة. لا مقطوعه ولا ممنوعه كل شهر. يتعلم له جمعية. يتعلم له طرحيه يتعلم له صورة تنفعه في يتعلم دينه. امان. ونعمة اهل العلم. بقى احنا افتفوتهم. ده لنهاردة لقيت لي ايه بمشاهدة حضرتك. اه? مشاهدة الاجوين غنيمة. يا سلام. يا سلام على الوش المصبح يا سلام. الله. شاية لقتل كورمال يا بديل. انفخ? <تصفيق> ايه ولا انفخ? اشعل. ايه سجارة? لا صابون. <تصفيق> اشعلها وتواني. شيل شيل ممنوع قطعيا ممنوع بتاتل. بلا بتاتل بلا تاتل. كلمني كويس يا حاضرة. هتبوزك ولا. مرشبش دخان غير مسموع. الله. بسيتك العافي. يلزم حضر حد... الله لا, لا ما ينزمش خيديو قصة انا جاي اهزر مع حضرتك نوين الساكي المطايم بتاعك ده ساكي احنا عدنا ساكي انا عرف بتسموها ايه الشهادة يا رابا اه شهادة يا فالح يا مراهون يا اللي جايب السبع من ديله يا فرحتي يا اخويا بالتلاتين ساغل اللي حرق ده مع الفاضي اسمع يا اخو جفان استقرأ حضرتك وفهمني باندي باندي على نتيجة الشهادة المطينة بتاعتك دي. وانت ملكش عين ترى? انت استقرأ بقولك حسين دم العرب يسخل. يا حضرت انت هي المجازة. هم... بسيتك العافة. اتفاضل. استقرأ. استنى <تعليستينة> وواجب تهدي دمك طيب تسترقى بقى ما تنطق لغه عربيه آه. ايه ما تستهجرها لغه عربيه صفر ايه صفر واحد ايه اول واحد ولا ايه صفر يعني صفر صفر واحد تخافوا من ربنا دول تلاتين ساق خرعين من حباب اعناي ايوه خليهم سفرين خليهم تلاتة يعني خلاص قروستو قوي اللي يحط سيف ما يحطش اتنين ما يحطش تلاتة هي عليكم فلوس ده انا ببيع وقت السمك من دول بحط فوقها اربع بسريات ما تحطوش انتو اربع تصفار عالتلاتين ساق يا عالم ايه الشوح ده يا اخوات ده دادي اشغال أربع اصفار أربع تسريات يا راجل يا جاهي يا امي استاذ بديع اللي مثل شخصية شخصيه المدرس اللي مثلها استاذ فؤاد مهندس دي اللي مشي لاول مره كانت الاستاذ رحاني وبعد ذلك مثلها الاستاذ المرحوم عبد العزيز احمد مثلها ثاني بالاسم بنفس الاسم اه, آه, اه طب <تصفح> مكتبسه مش, مش هي فعلا مقتبسة إلا انك لو طلعتي على الأصل تندهشي من ان في تغيير كبير جدا تناول حوادث سواء بحيث انك لما تشوفيها ما تعرفيش هقول لك السم بتاع السمك ده غير موجود الست البلدي دي غير موجوده أوه. استبعدنا شخصيات وجبنا شخصيات أوه. وغيرنا الحوار أي. كل ده يعني مسكت مشيعه الاصل تندهشي ان اقول لك حكايه اقرب من كده ربما تستعجبي لها رجاء احنا اختبسنا مره من مسرحيه فرنسوية اسمها بيشون لقينا الخط كويس اقتبسنا منها وعملناها على طريقتنا وحدث ان جت فرقه كوميديا كوميديا من فرنسا من باريس بالذات تمثل هنا في الأوبرا بعد ما خلص الموسم بتاعهم سالوا المرحوم الاستاذ سليمان نجيب قالوا نحب نعمل جوله كده حوالين مصر ناخد فكره عن التمثيل في مصر فقال لهم كويس ودوه جابوه عندنا فإحنا اتخذنا من اننا عارفين انك مقتبسين دي من فرنساوي فالناس جمعه هدوم استاذنا يبقى اللي خليك معهم إن اذا مشكل عليهم شيء تبقى تفهمهم اول باول حاجه يندمجوا في المصحف قلت له اوا كسلك قلت لهم إذا مشكل اي شيء عند اعطاهمك قالوا له انت تشبنا بحيث اننا لو شفنا حاجه الى السؤال حنسالك طيب قعدت ما بيسالوش فاهمين بينما مش عارفين اللغه العربيه انما فاهمين كويس ومندمجين في وشيف هم يعني منسمكين بخالص أوه. فبعد ما خلص المسرحيه ندعي شو خالص وقالوا عزين عايزين نجيب حد عشان نهنيه على حاجة العظيمه دي أوه. ايه تفضلوا طلعتهم الاستاذ نجيب وبعدين قالوا له اما احنا قضينا ليله سعيده كويسة جدا الروايه دي هيله وعزين نعرض عليك اقتراح انا متفضل ايه قالوا بدينا نعمل كوليبراسيون يعني اشتراك بين المسرح المصري والمسرح الفرنسي تترجمو لنا الرواية دي بالفرنساوي ونعطيها كلون في باريس من ألوان مصرح مصر <تصفيق> ما بدناش نتمالك نفسنا متضحك أنا <تصفيق> وأستاذ نجيب ضحكنا بشكل جانب شافهم الكلام ما يدعوش لضحك يعني لا ينكتة ولا يحاجة أعرف إيه؟ ونقول لهم لا تتصوروا أنتم متسمعوش ما عندهم عندها في فكرة عن مراسمة بيشون فرنساوية عندهم قالوا ايوه عرفينة فيها كذا وكذا وكذا وقال لهم دي مختبسة عن بيشون مش ممكن إزاي؟ مش معقول دي ما فيهاش كذا وفيهاش كذا ولك فيها كذا وبتاعهم دي له معقول لابد نتناول الاختباس معه واشحق فيها زيكم احنا آه. بناخد خط بياني آي. ونلعب فيه على حسب مجتمعنا وعلى حسب أخلقنا وبيئتنا وكله طب استاذ بديعي يا ترى ايه سنتك الكبيره دي بالمسرح ما حاولتش ابدا تقف على المسرح انا جاي انا مثلت انا مثلت جانب الاستاذ نجيب الريحاني في روايات في مسرحيات ال... ومثلت في السينما مس... في فيلم جنب كان مع السيده المرحومه عزيزه امير والاستاذ نجيب هاي. فيلم بسلامته عايز يتجوز وعملنا فيلم لحساب شركه جومون في فرنسا عملنا في باريس مثلت في دور مغربي طبعا الربي بيشوف الفيلم ومش عارف بيعمل ايه وعلى المسرح يطلع. وعلى المسرح مسلت وفي ال... في... وبعدين سبت في مصر الف... واسكندريه وبعدين طبعا انا كنت بمثل اا اذا كان هناك نقص أو حاجة يعني ضرورة لكن اذا كان الفريق كله كامل وبتاع ما كنتش اطلع ما كنتش تطلع اه, آه. ومش بس مسلت هقول لك حاجه يا سديه تصدقها ما تصدقهاش إيه. وغنيت لا والله وغنيت في الأوبرا في دار الأوبرا ولا حكاية عجيبة ايه الظروف يعني دي اللي خلتك تغني وحقول لك الوحدة كمان. كمان بعدها أكثر برضو من, من الغنى من الغرائب <تصفيق> هاي حياة عجيبة حياة مختلطة عفلاش <تصفيق> أول من هذه <تصفيق> حدث من سيدة هودان الشعروي الله يرحمها أي. اللي هي كانت رئيس الاتحاد النسائي عندها مدرسة مدرس الاتحاد النسائي جنب الأصر العيني أي. فجت مره حبت تعمل حفله كبيره لسوريديك لا يعني خيريه توصد إرادها لمساعده الفقراء بتوع المدرسه وتكسيهم كانت تعمل أي. حاجات خيريه عظيمه تكسي بعض الطلبه أو. وبعض عائلتهم اذا كانوا يعني في حاله عسيره كانت م. تمدهم بوجبات شهريه فحبت تعمل هذه الليله تجيب منها عصيله فجابتني قالت لي يا كان عايزه اعمل حفله كبيره قوي في الاوبرا وعلى شرط أن حض حاجة مع صفوة المجتمع وبتاع فبدي انك أنت تتولى تاليف رواية وتحضر الكوفات وتبقى تاخد بالك مم. من انك تطلع لي حاجة جديرة بالسقة قلت لها حاضر قلت لي كمان بس ليها شرط أنك تدمج بعض البنات من المعهد بتاعها مع الفروفات وقلت لها نجيب الفروفات ممثلين دي ديهم الأدوار ودول نديهم برضو هيبقى اختلاط كويس وبالفعل عملنا كان قلت لها امتى هتعمل الحفلة دي قالت لي يوم كذا بصيت في الجندة لقيت يوم كذا ده قبل مولد النبي بليله واحده قلت والله فكره كويسة اني انا اجي في الطيار ده في الجو الخدسي ده كويس والناس هيك بمولد النبي و اعمل حدثة تكون تحصل في مولد النبي في مستزحام في من جايين من بحري وجايين من ابلي وفي ولاد بلد وفي ستات بلدي وفي ستات موديرنة وفي ونشالين وعملت حادثة بتاعة نشال وعصابة نشل مشيت مصرحية بحيث انها تحدث في مولد النبي هي مبالغة في التصوير كانت سيدة مفتوحه اليدة قوي عملت على المسرح ده حاجة لم تعمل نصبت حاجات بتاعة اللي بيحطوا جاء النصبات العليا اللي بحاليها العرائس وجابت عرائس عدد كبير جداً أوه. وحلقة وسمسمية أكداس قلت له لي قبل ما قلت لها ده نقدر نعمله خشب ونلوينه ده قلت لي أبداً ما عايز كده لأني في الأخير هفرقوا على البنات النهاية جيت تتم يعني تكميلاً لحسن التنسيق المسرحية طلبت من أستاذ الشيخ زكريا الرحمة الله عليه إنه يغني حاجة قلت له هعمل لك أهوة بلدي في ركن كده لأنه ده مولد وشاحة مولد وجماعة بلدي قاعدين معاك وانت بتغني لهم حاجة بلدي وهما آه وبتاع يعمل يكون شوية وجوه آه قال لي قوي بكل ممنونية اديته كلام لحن الراجل تأحسن تلحين وبيعمل بروفات معانا ويغني كل يوم وجبنا بتوع الفلاود دول حسن وحسين آي يعملوا بروفات معانا وكل شيء على أتمه وجينا يوم الحفلة بالذات والشيخ زكريا جه واحنا في البوفا بيشاور باصباعه مش, مش قادر, قادر يتكلم ما فيش صوت <تصفيق> ايه الحكايه الصواري بقى حالتي انا وحاله <تصفيق> السيدات بتوع الاتحاد فاحنا نعمل ايه نسوي ايه قالولي نجيبلك محمد البكر الله يرحمه وراخي <تصفيق> قلت لهم لا البكر ده نوري انفع الحاجات <تصفيق> الفرنكي انا عايز حاجه قالولي نجيبلك عامل غني السيد الله يرحمه وراخي قلت لهم <تصفيق> هذا كويس جابوا والله انا شايفك ابو قلت له فهد انت مش متمنى تقرا قال لي ايوه بكل امنيه هي ايه قلت له عيد على فهد ده الحفله امتى قلت له الليله قال لي وانا ادبح نفسي تو موت اسمي امتى حفظ الكلام وامتى حفظ المزيكا وانت عمل بروفات وتامبليpsi ده كلام بسته يا شيخ اللي فاضك شباه على كرامه لله ما بيفيلهوش ادني وتن ماشي اعمل ايه ما يمكنش تعجيل الحفله الحفله موزعة لأكابر القوم من بإيش من جديد ومش عارف ايه يعني مش ممكن نرتبطب نقدر نقول قبل ناجل أيه. وفي يومها فطلعت على رأي الشاعر من يقول أنا الغريخه فما خوفي من البلد غير أنا أنا قلت جبت بتاع المكياج قلت له لخبط بقى وشي زي ما أنت عايز بحيث ملامحي دي تضيع ولبسني لاسة وفوقها مش عارف يعني ولخبط كياني كويس قوي وجد طلعت زي ما تعود زي بعضه يعني مش هتنفع مش هيقولوا مغني انا لا ما دخل زي برضه الا ان حسن طالع اه التوفيق ربنا فوق قلت الحكايه بشكل كويس وخدت عشان فخلصنا منها سيده هدى موجوده حرفا ان في البوفات زكريا احمد اللي بيعمل البوفات لكن ده صوتي ف سألت السيدة حوائد ريسا صنها الجماعة المحيطات بقى كانوا عارفين الحكاية قالوا لك احنا كنا نشاطين نقول لك عشان ما نهزش عصابك آه. لان في اخر لحظة كنت حقا تنهاري او شيء آه. فعملنا الحكاية دي و... اهدتني بقى هدية كويسة واذكر عباية صوب كان جالها من الحجاز و... طب الحكاية اللي كنت بتقولي يا استاذ بديعة ححكيها لك يعني اكتر من الغنى آه, اه اكتر من كده طب هنا مغني مش قلتلك ما ماشي في السينما ماشي في مصر وكتبت كويس كده ايوه او ما تضحكيش مقدما ملحن وملحن لمين لمين لي تلحيني السيده منيره المهديه اللهم اعطيها الصحه وشفيها والاستاذ المرحوم زكريا احمد عملت لهم دويتو كلاما وتلحينا ده ايه يعني انا مش لك إزاي؟, ازاي كان في شركه اللي موجود لحد دلوقتي بيضا فون أي. اظن تلاشى بقى كايفون مش عارف اسمها ايه أي. بيضا فون دي كان صاحبها وعزم بطرس بايدر وبوم بيضا ايوه كان ما كانش يملو زي دلوقتي ما كانش عندنا استعدادات فنيه كانوا يجيبوا يفضلوا يلموا كل الحاجات اللي عايزين يملوها اسطوانات كدسوها ويجيبوا مهندس من المانيا يقعد خمستاشر يوم ده فني علشان يتولى من ناحيه التكنيك فجات ظرف عايزين يعملوا للسيده فاطمه قادر اللي سبق الحديث ومن اللغه بخمسين قرش عايزين يمنولها اسطوانه وقالوا لي لازم يفضل على الراجل تلات اربع ايام والحقنا فالحكوا امتى قبل ما تكتبوا حد حد. قال ملكش لعب وحنديه على الاستاذ فريد الوسط قلت لهم طيب ووقت فعلا عملت الدويت وكان بين واحده في شباك وراجل بياعته فايت وهي بتندهوا ادويتو كلو بالغنى من أيوة. فوق ومن داخل حتى كما طلعوا شربات التوت يا مين يقولي هاتلي حبه احلي هاتلي حبه احلي اكبرش واديلو واملالو منديلو <تصفيق> هيلو اوي شربات التوت ايوه دي غنوه مشهورة دي مشهورة وكانوا غنوة في أوه. الشوارع واتملت اسطوانه وحكاية أيوة. حكايتها بقى عملت انا الكلام وما فيش وقت طلعت في مخي انا مش مع كتير ولي ادن موسيقية وعايش مع الموسيقيين فعالي قال لي ما فيش وقت ما انت لندن و ربما شبه انك تديها للراجل تمشي وزي بعض حتى ما مشيتش تمشي نص لبه ونلحق الوقت فعملت قاعد جنبي الراجل قلت لها له قال لي كويس والله مش مطالب تقول قال لي قال لي باش تحفظها بقى مش ما ادري زي الملحنين الكبار قال يعني خدها وقعدت <تصفيق> في اوضه وهي تقول وانا أقول لا قولي كده لا قولي كده موجودة السيدة منيره المهدية في اوضه جاورة حتملة في نفس اليوم أو, أو بعد إيه مش عارف إيه فأسمحي الدندنة حاجة جنبها ما ده بطرس بيتها ده؟ قلت له قولي إيه اللي هو ده؟ قال لا ده فدي أخيري وفاطمه قادرة يحفظها حفظها؟ ده <تصفيق> بيكتب كلام قال لا والله هو عامل اللعنة وده قالت له اسمها أنا أجب من احنا خليه لنا وخلي فاطمه قادرة أخذ أي حاجة تانية لا ده تويتو مفرد وعايزين واحد معاكي كان مختار ومش عارف مين ايامها قلت له لا انا عايزه املاها وزكريا احمد يعمل الراجل وانا اعمل الشت اللي بتشتري طول بعته للشيخ زكريا الشيخ زكريا كرم طبعا سيله منير وهيقول جنبها راس لازمها يعني حاجه ممتعه بالنسبه له ف قعدت قلت له الحكايه كيت وكيت انا بكل ممنية فين كلام جابوني بوني قلت لما كلموه قعدنا ندندن شواء هو فعلا اتملت ربما سمعتيها اسطوانه او سمعتها. انا اسمع عليها يعني من الاسطوانات يمكن للحين حضرتك اه دي حاجة جميله <تصفيق> جدا <يعني>. تشديها <تصفيق> <تصفيق> ودي كان اول مرة بتشوف فيها الشيخ زكريا احمد دي اول دي أ... تعارف ما كنتش اعرف الشيخ زكريا ابدا على اني بعد ذلك عشنا بعض عشرات السنين وكان اصدق صديق لي انما التعارف كم من هذه ايه طب بديع احنا سمعنا ان الشيخ سيد درويش برضو اشتغل معاكم بالفعل اشتغل في في مسرح الرحاني اه الكلام ده في 18 19 زي الصورة آه. وبرضو كان له حادثه عجيبه كان الشيخ زكريا الشيخ سيد درويش او المجا اشتغل هنا ما كانش كان ما كانش بيشتغل في المسارح ما كانش بيلاحق المسارح آه. الأستاذ زرجة أبيض لقى اللون اللي بتاعنا بتاع الكسرار وبتاع رحاني م. وكان في مسرح كازين لبريبي يشتغل عنه حس محمد باكت هذه غرصة دي مليانة ومجموه مقبل عليها م. والكلاسيك والدرام كان نام شوية الناس في حرب بتخرجين من حرب فزهقانين عايزين تتحققوا فطلع في مخه انه يخلي يعمل مسرحية ضاحقة جاب الاستاذ اسمه المرحوم عبد الحليم المصري كان مصارع شهير أي. كان مصرع شهير أوه. كان زي بيقولوا ناس من أوروبا يصريعهم وكان زي اللعبة الكورة فجابوا عبد الحين مصري عمل مسرحيه اسمها فيروس مين يلحنها مين يلحنها قالوا والله في واحد في اسكندريه بينم عن عبقرية كويسة وفي قوم الدكة بيغني على داخلته بتاع وجدعتها الطرور بتاعه لون يعني مخالف الألوان اللي شايفينها واخاز كده وده هيطلع رخيص كمان لسه ما عملش حاجه فجابوه عمل في وشه كانت ايه وكان فتح في المسرح المصري العنائي انا سمعت كان في واحد استاذ حسين شفيق المصري كان صحفي قال لي اقول استاذ نجيب قال لهم يا سلام مش تقولوا الالحان بتاعتكم احنا كنا بنعمل الحان بقى واحد اسمه كاميل شامبير ما كانش يعني حاجات نابعه من صميم البيئه المصريه ف قال لي انا سمعت في اي قلت كنت هناك حاجه رائعه ملح دي فرحت انا على المشروع سمعت حاجة صحيح ما بلاش في المسرح فصممت صممت اني اشوف سيت ما لهوش لا او ولا حرفي فدخلت من باب المسرح من ورا واحد بقى قلت له يا جاب كل يجنن شيء هل ما حدش قابله بتاعه قل له بس قول له فلان دخل لي فتطر دخلت تصوري بقى واحد معرفوش راح واخدني بالحضن دهيشت قال لي تعرف ليه بابلك بقى... هازم مؤبرة تعرفنيش متعرفني شو ما عرفكش قال لانا لحنت لك حاجة لحنت لي قال <تصفيق> لي اه انت كنت كاتب في مجله مجلة جريت السيف الأسبوعية أيوه. زجل اوله دنجي دنجي قالت في ام احمد كلمة المشهور قوي برضو آه بحر النيل مشهور. راسه في ناحيه رجليه في الناحيه التانيه فوقاني يروح في دائره اذا كان سيبه ودته تانيه هو اراها عجبيته قوي فلحنها بلا معرفه يعرف ان مكتوب تحتها بادئ الخيري وما اعرفنيش قال لي انا لحنت لي وحسن معاها كلها دهشت من هذا التعرف العجيب وبعدين خدني على الزيتون في منزل سيدك اتمثلك ويش قوي اسمها احسان كامل غنالي دينج دنج دينج دين. لأ مرة دهويش وبعدين صلرت يعني توسخت شوية فقلت له اسمع أنت عندك مانع هل أستجب بينك وبين استاذ شو هذا كنت واقع في ما عندك انا زميل ويحبني أحتم قال لي م. أبدا أنا جاي أشتغل عشان هواي بس وحيعود إلى لونو تاني بس يدي فكرة أوه. قلت له يزن نحن محتاجين عند يعني وإذا على يد ساعد حنبقى شو كويس ف. عجب الفعل واتبق مع الأستاذ ريحاني وكانت الصلة معها سيدة مرحانة اشتغل معاكم طب أستاذ بديع الشخصيات يترق اللي عملتها في المسرحيات بتاعة الفرقة مع ما, ما تلكوش مشكلة من المشاكل يو... فتحتي دلوقتي باب والله كنت منتا حلال كن لازمة لأي تصوري الغلب اللي بتاع المؤلف هنا اللي مطارد بشكل عجيب يعني عملنا إلا خمسة وجه التلفزيون تليفزيونه فيها دور المحامي المسكين اللي فتح مكتبه مستعد بإنه يجاهد في المهنة ومع ذلك ما فيش حد بيجي له لأنه حديث العهد المتخرج جديد والأسامي اللمعة الكبيرة هي اللي بتاخد القضايا أي. فبصينا لقينا هيرة كبيرة بين أغلب محامين وإعلاء زارف إعلان قضية على يد محضر لحضورنا لجلسه كذا لاننا اهنا كرامه المحاماه ما اهناش ولا حاجه المسرحيه موجوده ما فيش اهنا فالانذار ده كان على ما اذكر واحد استاذ كبير في المحاماه موجود الان له مقامه اسمه أستاذ جبريل شحاته ده اللي كان عامل القضيه وبعدين احنا انبسطنا من القضيه لانها كانت اول سابقه للمسرح المصري يعزز فيها رأيه إن هل له إنه تناول المجتمع بطبقاته وينقد ولا ملوش الحق فبقينا <تصفيق> فرحانين بعكس ما كنا خايفين قلنا حتيبقي قضيه نموشم والعالم حتيجي تتفرج علينا وإحنا بنقول عن رواياته ومشاهده فتدخل في هذا الوقت المرحوم توفيق باشا دوس كمحامي عظيم كبير وتدخل كذلك المرحوم الاستاذ عبد الحميد عبد الحق <تصفيق> ونهو و... المسألة أه. بالسلطة طب مثلا في عندنا مسرحية لو كنت حليوة ذكرياتك ايه عنها دي يا أستاذ لا لما يبال بل... مسرحية لو كنت حليوة لو كنت حليوة اقولك أه. حاجة دي طلعت قبل عشرين سنة من دلوقتي م. تصوري وكان نظام الوقف متغلغل في, ال... في عندنا أي. فاحنا هذه المسرحية عملنا لها هدف في طول المؤالجة عن ان نظام الأوقاف ده نظام عتيق ويجب ان يزول ويجب تحل هذه الأوقاف وكنا بنرمي إلى فكرة الناس اللي بتفاجئوا فمننا خيالية وإحنا نبتدينا كاتبين على انها إلهام خيالي ومش حد فإذا المجيده العظيمه العظيمة تيجي وتحقق هذه الفكرة بعد ما سبقنا بعشرين سنة. ايه يا احنا برضو نشوف جزء من مصرحية لو كنت احنا ايوه ما فيش مانع ابدا ده لسه 12 قرش <تصفح> يا ندمتي بتوع 135 قرش ده الحساب الاولاني 12 قرش خدتيهم يوم ما اشتريت يا ندمتي انتي عقل الجرالو يا يوم الثلاث اللي فات الثلاث اللي فات انا كنت في العازل انا عارفة بقى يمكن الاربع يمكن الخميس انا فاكرهم طيب حتى بالامارة نص ريال حتتين بخمسات والثلاث التعريفة مخرومين وقرش مسدود دوري في فلوسة وهو معقول برضو ما توجيتش في حتت بخمسات نهاية مش عايزاهم مش عايزاهم؟ ليه بتدي هملي حسنة؟ فاشر انا اتفح حملك مرتين زي بعده بسم الله ما شاء الله اجي هنا في بيت عشان انسلخ يا ستي قلتلك مالش عايزاهم ابدا نص ريال عصيح وادي نص فرانك النهاردة الاثنين ابقي قوليلي بكرة محتهمش يا ستي ما انت هنا خلاص حديد وبعيد بس يكون في علمي النهارده متغديه عندكم بفلوسي <تصفيق> خلت الكلام الفارغ خلتك فارغ طبعا هو انت حتيجي في صفي انا وتسيب أمك؟ مش حكايه امي ما انت كمان خلت؟ طول النهار انهارده زن زن في مزايا الفضيق انزلت شايل هموم الدنيا في دماغك هموم الدنيا هموم الدنيا بتاعتي يا فريد هموم الديوان اللي بتروحه؟ ولا هموم الجنيهات اللي بتكسبها يا حسرج عليك من بدري ست سنين ورا بعض وانت صاعد في سنه اولى في مدرسه الطب اتزوتيها خالص يا خلصت ايه ده ده مالي كده اتسنت زي اللي... وبعدين يا فريد اختشي و... وما وانا قلت زي العربة والله عزيز ما نمزح ذاكروا انتوا بقى كتابها حزاق خالص يا الوانه مش حسايا. اسم الله على ايه ما تمسك في خنايا احسن صلاه النبي احسن على التربيه الحلوه اللي متربيهه لولادك يا استاذ هازار سد اقول قالوها زي خلفة الناموس البنت خايمه والواد متعوس <تصفح> بتاع الكنت اي وامسكيها لي زلة عشان ما اتجوزتش انا الف من ياخدني انا مانيش فايره بس ما الرجل الراجل اللي يدخل مزاج جين باتروفي مونيديال اما لو كنت زي غيري بلملم كل شيء كان كل شيء كان كل شيء كان ازاي انا جوزي راجل كبير قد الدنيا ناظر واقف قد الدنيا اه يا غطي على دي سيره غطي <تصفيق> غطي ناظر واقف وكل من كان بيجف فسيرته اشكال والوان دي سيرته برا توقع اللقمه من الحنك دي يدي زهاني مخليه مقام الكلب اعلى من مقامه يالده ظهرت دي وليا مخرفه وليا مجنونه دي رفع عليها قضية اه شافت حقوقها عاوزاه تعزله فشرتك هو جوز محتاج لها ده انا جوز مقاول قد الدنيا مقاول ايه مقاول ايه يا حسره مش الحنفيات والبنيوهات وعفشات الميه اسمها ادوات صحيه معهم من هم بيسموها كده هما الحيقولوا ايه انا لو كنت راجل واحب اشتغل ما كنت اشتغل مثلا لاول عمارات نجاره تجار عربيات اوتومبيلات مش يبقى اسمي عبد الحفيظ به فتح الباب وصنعتي انفت على المجاري. انا لو كنت راجل كنت راجل كنت عملت كل حاجة في الدنيا اللي انا تكون انت وانا لو كنت ام ما هناك افضل بنتي تقعد لوحدها تكون هناك افضل من اجل ان تكون هناك افضل من اجل ان تكون بيت عمها من اجل ان تكون هناك افضل من اجل تاس دي أيوة. احنا بعد ما شوفنا الجزء من المسرحية دي ليه ما بتاخدوش في الفرقة وجوه جديدة بتعتمدوا عليها لا بناخد يعني عندك دلوقتي مثلا الشهرين اللي, اللي فاتوا دول عندنا ساميرا الخميسي اللي هي يبقى خالها الأستاذ عبد الرحمن الخميسي عندنا وفاء شريف جدناها جديدة عندنا أمال شريف برضو جديد. دول جداد بس شهرين دول حسين عبد النبي ما كانش في الفرقة في الفرقة بنكترد إننا نطاعم الفرقة تدريجية تدريجية بوجوه جديدة, بوجوه جديدة. جديدة. طب إحنا الحقيقة هسألك بقى آخر سؤالي أستاذ بديع عشان إحنا وقتنا خلص أيوة وما بتعملش ليه كتاب عن تاريخ المسرح بما إنك عصرت المسرح الفترة الكبيرة دي كلها والله. وإحنا في نهضتنا المسرحية دي دلوقتي ها. لازم الله يكون عندنا كتاب مع عن تاريخ المسرح معاك حق في الاختراح ده قوي وأقدر أقول لك إنه اخترح علي من كشيرين من جماعة المعنيين بشؤون المسرح م. لأن في الواقع ممكن أن يؤدي الخدمة دي للجيل اللي جاي يشوف مرجع أي. للمسرح الماضي لكن تصوري 45 سنة لازم أسجلهم تسجيل الصادق ما تطرقش إليه الكذب أو التحريف أو المبلغة 45 سنة السنة الوحدة ذكريات فيها وعلى أصلة بممثلين وممثلات ومغنيين وملاحينين عايز لقر يعني عايز تفرر بتاع أربع خمس تشهر إلا ما يكون ست تشهر عشان احط دماغي واطلع مجلد يطلع فيه ده كله هذا التفرر ما نش قادر ألا إيه الفرقة بتاعتي بتشتغل على مدار السنة هنا في مصر في الشتاء يخلص الشتاء نشتغل في اسكندريه في الصيف أنا المؤلف وأنا الممول وأنا أحضر البروفات وأنا أشوف مشاكل الممثلين وأنا أشوف الديكور عمل ازاي مصلحه الدرائب بتقول إيه الإيران حاجات ما تخلي عندي وقت لو اني ككل مؤلف قاعد فاضي ماشيك ورق وألم ووسائب الهموم دي كلها كان امكن اعمل دي لكن عندي أمد باذن الله ما هو احنا بنرجو يعني احنا نشوف انا اعتقد انه واجب إن واجب قومي عليك أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة احنا متشكرين جدا وسيداتي سادتي إلى اللقاء